ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح إلى اجسادها للحشر وأخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد فقال يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج فنعم فهذا آخر ما هو في سورة قاف أو من آخرها. تقدمت معنا نقطة وتعليقات وتفسير جميل لهذه السورة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا من اواخر هذه السورة ختمها الله سبحانه وتعالى بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الراحل أجسادها للحشر فقال الله يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج والمراد بالصيحة هنا النفخة الثانية هي التي يخرج الناس من قبورهم ويبعثون ويقومون لله سبحانه وتعالى أحياء عند هذه النفخة وهي النفخة الثانية وقد جاءت موضحة في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى ومنها قوله ونفخ في الصور من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون فنفختان هذه السورة جمعت النفختين الأولى والثانية ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى وهي المقصودة التي هي مقصودة في قوله يوم اسمعون الصيحة من ذلك يوم الخروج فقال ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون فالمقصود بالنفخة الثانية التي فيها فيه أخرى في الصور فإذا بالناس قيام ينظرون فهي النفخة الأخيرة والنفخة الثانية وخذلك ما جاء فيها قوله سبحانه وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محطرون الصيحة الواحدة هي النفخة الثانية وكذلك ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون اي يسرعون يخرجون مسرعين ونفخ في الصور او نفخ في الصور فاذا هم من الاجداث اي من القبور الى ربهم ينسلون اي يسرعونه وكذلك فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساحره اي هم بهذه البقعه بالارض والمقصود بالزجره هي النفخه الاخيره والساحره وجه الارض فإذا هم بوجراء يخرجون من هذه القبور إلى الله سبحانه وتعالى وقد اختلف الناس في النفخات التي تكون في أو نفخات التي تكون في الصور فمنهم من ذهب إلى أنها أربع نفخات وهو ابن حزم رحمه الله تعالى ولم يصب في هذا ومنهم من ذهب إلى أنها ثلاث نفخات تنفخ في الصور أو نفخات تنفخ في الصور وهذا الذي عليه ابن كثير رحمه الله تعالى والسفاريني وابن العربي فهؤلاء يذهبون إلى ان ثلاث نفخات تنفق في الصور النفخه الأولى نفخة الفزع وهي المذكورة في سوره النحل ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله إلى آخر الآية فهذه النفخة واحدة وهي نفخة الفزع ينفق النافق ذلك في الصور فيفزع الناس يفزع الناس ثم ينفق عندهما ولا نفق أخرى فيصعق الناس ثم ينفق نفق ثالثة فإذا هم من الأجداء ينسلون وهي نفقة إحياء الله سبحانه وتعالى فثلاث نفقات عند ابن كثير رحمه الله تعالى وعند كذلك السفاريني وعند ابن العربي النفق الأولى نفقة الفزع ينفق النافق بالصور فيفزع الناس، ثم نفخة أخرى يصعقون يموتون بالنفخة الثانية ثم النفخة الثالثة فإذا هم من الإجداد ينسلون أي يقومون ثم نفخة فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون هذه ثلاث نفخات النفخة الأولى نفخة الفزع في النحل والنفخة الثانية نفخة الصعق ونفخة أيضا كذلك عن الإحياء ونفخة الإحياء قد جاءت في سورة الزور. كما في هذا العيل التي أشرنا إليها وهي قوله ونفق في الصور فنفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إنما من إن شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا في هم قيام ينظرون الثلاث نفخات النفق الأولى في الفزع في صورة النحل ونفق الثانية والثانية نفقة الصعب ونفقة البعث ثلاث غامل هذا قول من سمعته والذي عليه الغرطمي وكذلك اختاره من حجر وضع أكثر أهل العلم على هذا أن النفخ نفختان أن النفخ الصوري نفختان نفخه, نفخة الصعق وهي نفس نفخه الفزع ونفخه البعث وقد جمعت النفختان الزبر ونفخ الصوري ونفخة في الصوري فصعقون السماوات الزرق إنما إن شاء الله ثم نفخ فيه فيه نفخة في أخر فإذا قيام ينظرون نفختان على الصواب تنفخان في الصور النفخه الاولى نفخه الفزع ويقال نفخه الصعب او نفخه الصعب و ايضا هي نفخه ايش الفزع يفزعون ثم يصعقون يفزعون بهذه النفخه ثم يصعقون يموتون هذه نفخه واحده صحيح انها نفخه واحده نفخه الصعب و نفخه الفزع والنفخه الثانيه نفخه البعث وقد جمعت النفختان صوره الزمر جمعت النفخه الاولى التي بها يحصل الفزع والصعب ثم النفخة الثانية التي يحصل بها البعث وإخراج الناس من قبورهم هذا هو الصواب فخطأ العلماء ابن كثير رحمه الله وكذلك غيرهم من قال بالثلاث والصواب أنهما نفخة الصعق والفزع والنفخة الثانية والبعث هذا هو الصواب الذي جاء في سورة الزمر وأما ما جاء في النحل في الفزع هي نفخة صعب هي نفخة الصعب. يحصل الفزع ويحصل صح بنفس النفخة هذه يحصل فتاة ثم يحصل بعد ذلك صعب هذا هو الصواب بهذه النفخات نفسها ثم بعد حين يحصل النفخة الثانية وهي نفخة البعث من قبورهم هذا هو الصواب من أول أهل العلم وابن العربي ومن معه لهم مستند يستدلون به على هذه الثلاث النفخات مع ما ذكر من القرآن لهم حديث يستدلون به وحديث الصور الطويل قال ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات فنفخه الفزع ونفخة الصعق ونفخة قيام لرب العالمين هذا لفظه قال ثم ينفخ طويله ثم ينفخ في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة قيام لرب العالمين لكن هذا يقول لحافظ بن حجر رحمه الله تعالى سنده ضعيف مضطرب سنده ضعيف مضطرب لم يثبت حديث الصور الطويل انه ينفخ في الصور ثلاث نفخات نفخه الفزع ونفخه كذلك ايضا الصعق ونفخه القيام هذا لم يثبت الحديث سنده ضعيف وفيه اضطراب فعلى هذا لا يعتمد عليه والصحيح انها نفقتان كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ورفضه قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد الا اصل ليتا ورفع ليتا ثم يرسل الله مطرا كانها الطل فتنبت منها اجسام الناس ثم ينفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون نفختان هذا في مسلم الحديث نفخه اولى فيصعق الناس ثم يرسل الله مطرا كأن الطل تنبت منها الاجسام ثم ينفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون هذا هو الصراب وكذلك حديث اوس ايضا قال أفضل ايامكم يوم الجمعه في الصعق وفي فيه فيه الصعق وفيه فيه أفضل افضل ايام يوم الجمعه فيه الصعق وفيه فيه كم نفقتان لا كم نفخات فيه نفختان الصعق او يقصد بها ايش البعد يقصد بها البعد فهذان حديثان يؤيدان القول بان النفخ في الصور نفختان النفخ في الصور نفختان نفخه الصعق وهي الفزع نفسها نفسها ونفخه البعد هذا هو الصواب الذي ذهب اليه أظن أكثرها العلم إلى انها نفقتان، كما في حديث عبد الله بن عمر وكلانك حديث أوس ابن أوس طيب النفخه الأولى ما لا يحصل بها التي هي نفخه الصعب ما لا يحصل بها موت الناس أجمعين كلهم يموتون ولا يمقوا واحد إلا من شاء الله أي إلا من استثناء الله كما في الآية ونفخ في الصور ونفق في, في الصور وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فجميع الناس وجميع الخلق الذين في السماء والذين في الأرض جميعهم يموتون بهذه النفخه الأولى التي تسمى منفقة الصعق ونفخه الفزع فلا يبقى أحد حيا ابدا إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى فقيل جبريل وقيل إسراهيل أيضا كذلك بعض الملائكة كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى قال يموت جميع الناس الجن والإنس والملائكة إلا من شاء الله فقيل هم حملت العرش وجبريل وميكائيل وإسرائيل وملك الموت, أو ملك الموت وقيل هم الشهداء وقيل غير ذلك أقوال في من استثناهم الله إلا من شاء الله قيل حملت العرش هم المستثنون من الموت وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت هؤلاء مستثنون وقيل الشهداء هم الذين لا يموتون بهذه النفخة نفخة الصعب وهناك الضوال غير هذا فهذه النفخة الأولى تطنع بالناس ما سمعته تقتل الناس جميعا وتقتل الخلق جميعا لا يمغى أحد جميعهم يصعب سواء كان الإنس او الجن أو الملائكة كلهم يموتون بنفخة الصعب ثم بعد ذلك ويستثنى بعض الناس يستثنى بعض الخلق من الموت وهم من سمعته حملت العرش قيلة ومعهم جبريل وميكايل مصرافين ملك الموت وقيل الشهداء لا يموتون بهذه النفخة الله علم من المستثنى الذي يستثنيه ربنا سبحانه وتعالى من الموت ومن هذه النفخة يعني من موت الناس في هذه النفخة الله علم من الذي يستثنى واضح الآن النفخه الاولى يموت بها جميع الخلق إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى على فيهم طيب النفخه الثانيه كم بين النفخه الاولى والنفخه الثانيه من فتره زمنيه لانه بينهما الفتره الزمنيه و مباشره النفخه و بعد نفخه لا اول نفخه فيصححح الكل يصححح الا من استثناهم الله ثم بعد ذلك النفخه الثانيه مع الفتره الزمنيه جاء نبي هريرة رضي الله تعالى عنه و من الحديث في مسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين النفقتين أربعون ما بين النفحتين أربعون فقالوا يا أبا هريره أربعون يوما قال أبيتو قالوا يا أبا هريره أربعون شهرا قال أبيتو قالوا يا أبا هريره أربعون عاما قال أبيتو فابى أن يخبر وش نفعل أن يخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فاكثر اهل العلم على انها أربعون سنه أربعون عاما بل نزل بعضهم هو الحليمي ان هذا الذي عليه الاجماع وهذا هو صحيح ما في اجماع ما في اجماع على هذا الامر لكن كما ترى من ابي هريره فانه ابى ان يخبر عن هذه النبخه وهذا الحديث كما ترى رواه مسلم او في البخاري ايضا يا اخوان مسلم فقط نعم في مسلم وهذا يحمل على أنه ما, هو ما عنده علم بهذا الأمر فلذلك قال ابيته ايش أخبركم بما ليسني لي علم فيه تريدون يعني يقحم نفسي بشيء ما اعلمه قال لمن يتحول صلم يقول ما بين النفقتين أربعون هذا علمه قالوا يا أبا ورير أربعون يوما قال ابيته أربعون شهرا قال ابيته أربعون عاما قال ابيته هذا أهل العلم قالوا يحمل على أنه ليس عنده علم في الزمنية الزمنيه التي بين النفقتين فلذلك قال ابيتو اورا انه ما في مصلحه بالاخبار والأول أقرب. اقرب راى انه ما في مصلحه بالاخبار والفتره الزمنيه فاحجم رضي الله تعالى عنه والذي يظهر ان الاول اقرب انه ما اخبر لعدم علمه من الزمنية بين هذا وانما يعلم هذا الاجمال 40 الله علم 40 شهرا 40 يوما 40 عاما بين النفقتين الله يعلم. نحن نؤمن أن تم نفقتين الأولى ويصعق بها الجميع إلا من استثنى الله والثانية وهي التي يخرج الناس من قبورهم مسرعين إلى الداعي يدعوهم إليه يخرجون فيدعوهم داعي وينفخ في الصور فيقوم الناس جميعا ياتون إلى هذا الداعي الذي يدعوهم لكن كما سمعت الحليمي يقول ان الروايات او الاجماع القائم على أنها أربعة أو الروايات قال اتفقت على أن بين النفختين أربعين سنة هكذا قال الحليمي قال اتفقت الروايات على أن بين النفختين أربعين سنة الصحيمة في اتفاق بل هذا الاجماع الذي في مسلم هو المعتمد وأما الروايات التي جاءت في ففيها كلام فيها كلام وممن يؤيد النبه بهرير ما عنده علم أنه صح عنه أنه لما قالوا له في بعض الروايات أربعون ما أربعون ماذا قال هكذا سمعته قالوا له أربعون ماذا قال هكذا سمعته اي ما عندي علم هذا الذي سمعته فقط 40 فالروايه الاولى التي ذكرت في قال أبيت أبيت أبيت يحمل على انه ما عنده علم بدليل الروايه الاخرى يا ابا هريره أربعون ماذا قال هكذا سمعته يعني سمعت ان هذا نشيد على ما سمعته هذا هو طيب فنكون بهذا استفدنا مسألة النفخ في الصور كم نفخ في الصور ينفخ عادل الصور كم نفخ فيه ينفخ نفختان نعم ينفخ نفختان نفخة الفزع والصعب ونفخه البعث أحسنته هل في خلاف أم باتفاق ينفخ في الصور نفختان هل في خلاف أم بحل اتفاق همم انت لا نجيز كأنك على ذلك الانجيز اي نعم احسنت الانجيز خدق اي ما عمر نعم فيه فمنهم منهم الذاهبي لأنها ثلاثه نفخات احسنتها نفقة الفزع يفزع الناس حول النفخات ثم يحصل فزع بها والنفخة الثانية نفخة الصعب يموتون والنفخة الثالثة نفخة البعد. هل لهم دليل في هذا؟ نعم جاء حديث وحديث صور وهو ضعيف كذلك الايه ايضا التي في النحل قالوا في خوف الصور فصعق من ففزع من في السماوات ومن في الارض الله قال الله ففزع وفي ايه الزمر ذكر هناك ايش الصعب فهذا يدل على انها ثلاث نفخات فزع وصعق وبعد الان في سوره الزمر على كم النفخات اشتملت يا اخوان على نفختين صح نفخت صعق ونفخت البعض. وسادة التي في النحل قالوا ثالثة وهي الفزع هكذا استدلوه النمل الاحتنت التي في النمل قالوا ثالثة وهي نفخة الفزع والصحيح أن الفزع هي نفسه الصعب هذا هو الصعب يفزعون يصعقون وبأشرة يصعقون بهذه النفخة هذا هو الصعب طيب عندك يا عبد الله النفخة الأولى ماذا تصنع في خلق نعم حسن نتويتهم كلهم هل يبغى أحد إلا من شاء الله من هم هذا الذين استثنيهم ربنا من الموت إلى حملة العرش نعم إسراهيل وميكايل وجبريل نعم ملك الموت وقيل الشهداء ومسانون أحسن ذوقين غير هذا كم بين عارف كم بين النفختين فترة زمنية كم بين النفقتين نعم بينهما أربعون كم الأربعون الله أعلم أربعون محتمل أنها أربعون شهرا أربعون يوما أربعون شهرا أربعون عاما الله عليك فأبو هرير أبا يخبر الناس يسألون أخبرنا ما هي هذيغ الأبيته أبيته أبيته فهذا على لأنه ما عنده علم به هذا الأمر علم تفصيلي وإنما عنده إجمال نؤمن أنها أربعون فترة الزمنية والحليم كما ترى يقول اتفقت الروايات على أنها أربعون سنة اتفقت فإن كان لابد من قول فنقول اكثر اهل العلم أنها أربعون سنة بين النفقتين والصحيح ما في اتفاق الروايات كما ذكر ذلك معهم أهل العلم طيب عندك يا محمد يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده نعم هذه نفقة بعد يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده هذه نفقة البعض أحسن قال رحمه الله ثم ختم السورة بذكر المعاد ونداء المنادي برجوع الأرواح اجسادها للحشر واخبر أن هذا النداء من مكان قريب يسمعه كل أحد قال يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك الخروج. بالبعث ولقاء الله يحفظ هذا التفسير لأنه في خلاف. يوم يسمعون الصيحة بالحق أيش المقصود بالحق هنا أي بالبعث ونقاء الله سبحانه وتعالى ومع ذكر غير هذا لكن هذا تفسير الجيد يوم يسمعون الصيحة بالحق أي بالبعث صيحة آتى بالبعث ويبعث الناس وينسلون من قبورهم يخرجون مسرعين هذا تفسير نقاءه بالحق قال بالبعث ونقاء الله يوم تشقق الأرض عنهم أي تتصدع الأرض عن هؤلاء وأول من تنشق عنه الأرض هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث أنفس أنا أول من تنشق عنه الأرض تتصدع الأرض عن الناس لهذه النفقة العظيمة فيخرجون منها وأول من تنشق عنه الأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرج كما في مسلم من حديث أنفس أنا أول من تنشق عنه الأرض فهذا اوليا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفضيلة له عليه الصلاة والسلام أن اول من تتصدع عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم تشقه الأرض عنهم سراعا يخرجون سراعا بعد هذا التشقق ومع تصدع الأرض يخرج الناس من قبورهم هي لها من مواقف عظيمة لذلك يقول الإنسان يا ويله من بعثنا من مرقدنا هذا يتعجب من اين هذا البعث جاءوا هذه الصوره العجيبه الغريبه يتعجب من هذا الامر يا ويلتنا من بعثنا مرقدنا هذا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا جوابه هذا ما وعد الرحمن الله وعد بهذا الوعد الحق انه سيحصل بعد يحصل اخراج من القبور ومن الاجداد هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون الذين أخبروا بهذا الشيء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 نسأل الله السلامه فهو موقف عظيم ولا شك المراضع كما ترون تذهل عن الرضيع وعن الطفل والحوامل يضعن الحمل والصبيان شعورهم تشير لهذا الامر المهيل والمخيف قال رحمه الله قوله يوم تشقق الأرض عنهم كما تشقق عن النبات هذا من أدلة المعاد كما ترى لأن آخر الايه قررت هذا الأمر يوم يسمعون الصيحة بالحق هذا أيضا ويوم تشقق الأرض عنهم كله من أدلة المعاد قال كما تشقق عن النبات فيخرجون سراعا أي مسرعين فيخرجون سراعا من غير مهناء ولا بطء نعم يخرجون سراعا من غير مهناء ولا أن يسرعون في المشي من قبورهم إلى المحشر كما في سبحانه وتعالى ونفقه في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون أي مسرعين فاذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون اي يسرعون سرعة عجيبة يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع أي مسرعين إلى الداع هذه الآية لها نظائر في ساب الله سبحانه وتعالى يوم تشغل الأرض عنهم سراعا أي يخرجون سراعا كما في الآيتين اللتين أشرنا إليهما يخرجون من أجزاء كأنهم جراد منتشر مهضعين إلى الدار قال ذلك حشر علينا يسير أي هذا الأمر وبعدكم شيء يسير لل بالنسبة لله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء هكذا يقول الله سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماوات السماوات ولا في الأرض والله لا يعجزه شيء من المخلوقات ابدا إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون فالامور كلها تحت كل فمتى ما اراد الله شيء قال كن فكان ذلك الشيء على مراد الله سبحانه وتعالى قال ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه نعم أخبر بذلك سبحانه وتعالى نحن أعلم بما يقولون هكذا يقول لنبيه, جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقولون وهو يشير الى قوله نحن أعلم بما يقولون فإذا كان الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصنع معك أعداء من الأذى ومن السب والشتم ومن إنكاره من البعث فلا تكثرت بهم ولا تباني بهم ولا يهيدنك هذا الامر لا يزعجك لا يزعجك ما يقول هؤلاء الأعداء فالله سبحانه وتعالى محيط بهم وعالم بأقوالهم وأفعالهم فلا تحزن يا محمد نحن أعلم بما يقولون لك وهم يقولون ما في بعد هذا نحن نعلمه وهم يقولون أنك كذاب هذا نعلمه ونحن وهم يقولون أنه يعلم كلان ويقولون أنك ساحر ويقولون أنك كذا نحن أعلم بما يقول فلا يهيدنك هذه الأقوال أي تزعجه اتركهم يقولوا ما شاءوا دعهم فالله علَم بهم ولهم يوم سيجمعهم الله سبحانه وتعالى وهذه من ادله التي فيها التسنيه من الى الله تسلي النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك لمن يحمل دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أعلم بما يقولون فلا تبالي بهم فالله أعلم باقوالهم وأعلم بأفعالهم ويسمع اقوالهم ويبصر أفعالهم فلا تبالي بهم ولا تحزن ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقل من الساجدين فأقبل على الله ولا تبالي بمن يقول وبمن يزمجر فالامور لله ونواصل عباد بيد الله سبحانه وتعالى فهذه من أدلة التسريع الدعات الى الله سبحانه وتعالى ويقدير في الله فمنها هذا نحن أعلم بما يقولون. قال رحمه الله ثم أخبر سبحانه أنه عالم بما يقول أعداؤه وذلك يتضمن مجازاته لهم بقولهم. نعم يتضمن ذلك إذا كان الله عالم بأقوالهم فهو يتضمن من سيجازيهم إن خيرا فخير وإن شرن فشق وهؤلاء يقولون الشق وينفن البعث وذلك يتضمن مجازاتهم مجازاته لهم بقولهم إذ لم يخفى عليه إذ لم يخفى عليه وهو سبحانه وتعالى يذكر علمه وقدرته للتحقيق الجزاء نعم يذكر علمه إحاطه أو إحاطته بهؤلاء المتمردين عليه ويذكر قدرته سبحانه وتعالى عليهم هذا لتحقيق الجساء وأن هذا الأمر محقق أن الله سيجازيهم على ما يقولون ويفعلون قال ثم أخبر أنه ليس بمسلط عليهم ولا قهار وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه ما أنت بمصلّط عليهم ثم اخبر أنه ليس بمصلّط عليهم ولا القهار ما أنت عليهم بوكيل أي ما أنت بمصلّط عليهم ولا تقهرهم يا محمد إن عليك إن البلاغ كما قال الله سبحانه وتعالى فإنما عليك البلاغ وكذلك إنك لا تهدي من أحبب إلى آخر ذلك أنت من تمصلّط عليهم؟ ولا أن لهم أنهم يعني تحت قهرك فلا هداية إلا عن طريق تستطيع أن تجبرهم على الهداية وتجبرهم على ما تريد هما أنت عليهم بقهار يا محمد دعهم أنت إن عليك إلا البلاغ هذه رسالة حملت إياها فبلغها على ما أراد الله سبحانه وتعالى وأما أنك مسيطر عليهم فلا لست عليهم بمسيطر كما يقول الله سبحانه وتعالى وفي الأيات أيضا كذلك نظائر أقل هذا إنك لا تهدي من احببت لكن الله يهدي من يشاء إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وكمالك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ذكر العلماء تحت هذه الايه نظائر لأن بعضهم يقول منسوخة بالسيد هو صحيح قوله سبحانه وتعالى فالتي هي العية التي أشرنا إليه وما أنت عليهم بقهار بجبار قالوا هذه منسوخه بالسيف نعم انت قاهر لهم لا وتجبرهم بالسيف إلى آخر ذلك كما يقول الشوكاني رحمه الله الفتح القدير يقول هذه الايه منسوخه بالسيف والصحيح ان هذه منسوخه وانما من الباب الذي اشرنا اليه فذكر انما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وكذلك الايه الاخرى التي ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وقولوا انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء كل من هذا الباب وليست الآية منسوخه كما يقول الشوكان رحمه الله بآية السيفة وبآية الجهاد أنك تغهرهم إلى أخب ذلك وإنما النقصود بقوله ما أنت عليهم بجبار أي أن هدايتهم ليست بيدك ولا استطيع أن تغهرهم عن الإيمان لا استطيع أن تغهرهم عن الإيمان أبدا لأن هذا من الله سبحانه وتعالى وليس إليه قال ثم أخبره أنه ليس بمسلق عليهم ولا طهار ولم يبعث ليجبرهم هكذا عندي ليجبرهم على الإسلام لأنه من رباع أجبرا فلم يبعث ليجبرهم على الإسلام ويكرههم عليه وأمرهم أن وأمره أن يذكر بكلامه فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ماذا هو المقصود وأمره أن يذكر بكلامه أي في قوله سبحانه وما انت عليهم بجبار فذكر فذكر بالقران من يخاف وعيد فالذي يستفيد بالقران ذكره وعظه وبين له فهذا سيستفيد وسينقاد لك وسيسيره معك وأما الذي لا يخاف وعيد فلست عليهم بوكيل اتركه وامره الى الله سبحانه وتعالى اما انت لا قهر استطيع قهره و لا استطيع ذلك اجباره على الايمان هذه آية جميلة جدا أن الشخص لا تذهب نفسه عليهم حسرا كما قال الله لنبيه فلا تذهب نفسك عليهم حسرا الذي أراد الله صلاحا وإيمانه استقامة سيستقيم والذي علم الله قبل أن يخلق وهو في بطن أمه أنه شقي سيبقى شقي إلى أن يلقى الله شقياً إلى أن الله سبحانه وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرا هكذا يقول الله للنبيه أيضا في هذه الآية التي أشرنا إليها وما أنت عليهم بجبار تركهم قال وأمرهم وأمره أن يذكر بكلامه من يخاف وعيده فهو الذي ينتفع بالتذكير نعم هو الذي ينتفع بالتذكير وأما غيره فلا فهو الذي ينتفع بالتذكير وأما من لا يؤمن بالإقائه ولا يخاف وعيده ولا يرجو ثوابه فلا ينتفع بالتذكير هذه نهاية سورة طهر نقوم بهذا قد انتهينا منها واستفدنا كما تقدم الكلام على ذلك من تفسير الإمام بن القيم نكة جميلة وايضا كذلك معاني جميلة وضعها تحت هذه الآية العظيمة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في الفجر فيقرأ بها ايضا في الجمعة يقرأ بها في العيدين يعني يخطب بها في الجمعة يخطب بها في الجمعة وكذلك يقرأ بها في العيدين وهذا يدل على علايته بهذه السورة العظيمة لأنها تحتمل او تحمل في سنائها مثل هذه الأمور الطيبة فهي ذكرت بالبعث والنشور وذكرت أيضا كذلك بنعم كثيرة النعم الله سبحانه وتعالى وذكرت بخلق الإنسان وذكرت بأشياء كثيرة الحمد لله استفدنا منها قال ما حكم سجود التلاوه هل يجب استقبال القبلة لا ما يجب لكن هذا هو الافضل هذا الذي يستحب ان الشخص اذا سجد التلاوه يستقبل القبلة هذا اذا لم يكن مصليا اما اذا كان مصليا فهو في استقبال القبلة فيجب عليه باعتبار أنه في صلاة لكن اذا كان خالص الصلاه هذا المقصود من السؤال قال سجود التلاوه اثناء الصلاه استحب. يستحب سجود التلاوه أثناء الصلاه وليس المراجب لان النبي صلى الله عليه وسلم استجده قال من هو ابجر خلق الله واكذب خلق الله أن يصح ان ننطق ذين الوصفين على مسلم واذا اطلقها شخص على مسلم ما حكم ذلك جزاكم الله خيرا هذا لا يجوز ان يطلق على مسلم انه يقال ابجر خلق الله فابجر خلق الله ابليس هو ابجر خلق الله سبحانه وتعالى وأما المسلم فيتضمن أنه تكفير معنى أنه أشد من إبليس الهجور أشد من بوش وأشد من كلونتن وأشد من أيضا كذلك لينين وأشد من اسمه اسم من ذاك أيضا من أصحابهم أماركس وأشد منهم كلهم ديلا ومن هي هتلر كل ما أولى خلق الله في الأرض ولا افجر خلق الله في أرضه وأشهد ايضا من ابن عربي الملحد فهذا يتضمن من التكفير ولا شك أنه تكفير لما تقول لمسلم أنت افجر خلق الله معنى أنه أكبر خلق الله أفجر من في الأرض هذا لا شك أنه تكفير لهذا المسلم ولا يجوز أن يتلفظ وانما هذا يصدر من الغلاه يصدر من الغلاه الذين لا يبالون بأنفاضهم فتجدهم ربما إذا غضب على واحد او حنق من شخص ربما أطلق عليه مثل هذه الأنفاق أنت أفجت خلق الله وبعضهم ربما يطلقوا حال غضب ربما يطلقها حال الغضب فإذا هدا ندم فاذا هدا ندم وذكر هذا شيخ اتق الله لا يجوز يندم حق أنه يندم ويعرف أن هذا لا يجوز لكن يغضب أحيانا شخص ربما يكون بعض الأمراض فيه فيغضب فيطلق مثل هذه الألفاظ ونسأل الله السلام تخرج منه ربما من غير حص يطلبها ونسأل الله أن يسمح الأحفال. لكن بعضهم عندهم غلو مفرد فتجدوا يقصد هذه الألفاظ لا حال غضب ولا شيء هذا ديدنه ولن أفجر ولن كلاف ولان أضل خلق الله ولا إلى آخر ذلك الشخص ينتبه نتانه ويتق الله في ألفاظه فإن من أعظم ما يولد الشخص الموارد النسان ومن أعظم من هذه الامور التي والبوائق هذه الالفاظ فلان ابشر خلق الله ولان كافر فلان الى اخره ولان منحرف وهو غير منحرف والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من قال لاخيه يا كافر فان كان كما قال والا حاره علي كذلك الفجور اذا قلت لاخي منافق فان كان كما قال والا اسم يعود عليك وكذلك ايضا الضلال فان كان كما قال والا عاد عليك اسم هذه الكلمه قال صلاة صلاه الشروق تقوم مقام الضحى اي أنك تستغني بصلاه الشروق عن صلاه الضحى لا شك من الضحى قد حان وقت الضحى من هذا الوقت وهو يقنع الشمس اذا طلعت الشمس فهذا الوقت يعتبر وقت في ضحى الشخص من الضحى يصلي ضحا في هذا الوقت وينمو بها الضحى اما صلاه الشروق ما نعلم صلاه الشروق وينو البهان هذا الشيء. قال خرج علينا الإمام بكلام باطل. قال نحن لسنا مستعدين لفتح جبهات. ويقول لا يستفزكم أحد حتى ولو سمعت أحدا يسب الصحابة، فكأنك لم تسمع شيئا، كأنك لم تسمع ولم يقولي والله أستمع. الإمام هذا ما قريب عنه الإمام، فلهم مثل هذا في حربه لسنا معه. الرافضه اننا لا نستحل دماء الرافضه وذلك نبينا الرديء ابتعدوا عن الفتن اشتريوا الفتن عليكم بالعلم عليكم بالدعوة عليكم اخوانهم يقتلون في دماج والحصار قائم على إخوانهم ومن اراد ان يحارب مع اخوانه دماج يذهب دماج منين يطلعوا من سطح القمر ينزلوا علينا أقول لك يعني امور تعجيزيه وامور يعني ذر رمات اعين الغافلين يتلاعبون بعقول اتباعهم الله يتناعبون بعقول أتباعهم من أراضي يذهب دمشق يذهب دمشق وما الجهاد تلك فتنة هؤلاء هؤلاء هؤلاء جبات فتن هؤلاء حسبنا الله ونعمنا وكي نسأل الله سلاما صلى الله أن يسمح هذا هذا هذا اللغب ما يعني هو إمام لا تظنه يعني إمام علم وإنما باعتبار أنه كان يصلي الزمان في دماج يصلي بالناس أيام الشيخ مقبل رحمه الله وكان يشتغل المطبخ كثيرا وضيع وقته باعترافه ثلاث سنوات والله ضيعت وقتي يا مستفدت وكثير من عيش فالمطبخ. فالله المطبخ فإذا به عالم عالم المسلمين ومغتن عنام محمد الإمام صلى الله سلامه وإلا والله إنه مستفى في دماش كثير منه. وخرج الشيخ مقبل ليس براض عن خروجه وليس براض عن تمركزه وأن ينسك مركزه يعني على ذلك المكان ولكن خرج هاتنا من غير الشيخ وكان مشغول بالمطبخ محمد الإمام وكان مشغول ب المطبخ اصرحه الله فإذا به يصير عالم الأمة حق أنه فتح الله عليه في الدعوات ويجعل الله سبحانه وتعالى خيرا كثيرا ولكن الفترات الأخيرة محمد المهم ردي جدا ردي ولا يعتمد عليه والفترات أيام الشيخ يماسق الشيخ رحمة الله تعالى عليه يماسقه والله مماسكه هكذا يماسكه فقط يا محمد يا محمد وقد قال الشيخ عنهم أصحاب معبر مغفلون ما عرفتم هذا أنا قد قالها من زمان الشيخ وهناك موجودة في كتاب تحبة المجيب الذي طبعه أصحاب دار الأثار في حاشية أصحاب معظم المغفلون ومره جاء عندنا يزورنا وذا تكلم عليه الشيخ مغل بكلام شديد جدا ونحن كنا قريبين منه موجود بجانبنا محمد الإمام وتكلم عليه الشيخ الله يرحمه بذلك الكلام الطيب الذي يستحق الامام الإمام من والد لولده وتأديم جميل أدبه به بعض الناس ينزل عند الحزبيين بعض الناس كذا بعض الناس كذا بعض الناس كذا ويدقدك على الامام مطيبة نفسه وان شاء الله سيتكلم العصر فلان والمغرب فلان سيتكلم الظهر فلان والعصر فلان والمغرب فلان وفلان ينزل عند الحزبيين ممنوع والطفل ممنوع يتكلم كعادة يعني عن محامرات يعلم وما يجعله يتكلم ابدا حتى بكى وصاح يا شيخ قال تعال تعال, تعال انت مصدق عن حياة الله تعال بعد ما سلخها سلخ ويستحق والله يا اخي متلاعب بالدعوه من زمان الامام متلاعب بالدعوه من قبل ومن بعد وهو متلاعب بالدعوه ونسال الله السلامه وهو يأوي الى أولاس من قبل ومن بعد ونسال الله ان يصلحه هؤلاء يريدون بالبراء العند ويريدون بجري هذا الخير على غير مراد الله سبحانه وتعالى وهنجمه على لا شيء والله ان هنجمه عندهم هنجمه والشخص إذا كان فاشلا تجده مثل مثلناك الذي يذكره شيخنا يحيى حبي الله مثل صاحب خرج الحرف يعرفون صاحب خرج الحرف ما عنده لا ولا شيء مر على أصحاب الجامع في صنعه الذين يقرأون قرانا ويحصلوا فلوس يعني يقولون كما يقول يقرأ قران ويأتي من يقول اقرأ علينا هيقوم الشيخ وبعد ذلك يعطوه ما يستر الله من العطايا فواحد متحد لك في كيف البلاء هذا قال كيف يحصلوا فلوس انا اتفرج عليهم قال ذهب إليهم وقف على الغراها ولا الذين يعطون الفلوس قال قرأ يقرأ قال أخرج الحرف هو وزانيا من مخارج الحروف وله بعد مخارج الحروف قال أخرج الحرف وذاك سكن يتكلف ربما في أخراج الحرف وانتقل الثاني والثالث وهكذا خرج الحرف بعد ذلك هابوا الجماعه اشتاف مخارج حروف ونحن وبعافا في المخارج إذا وجلست هناك في مكان وكل ما جاء واحد يقرا عليه الجماعه ويريد يعطيهم فلوسا قال أطي الشيخ عطشيخ الشيخ هم جمع على من خرج الحرف هذا <تصفيق> ومحمد الإمام من اصحاب خرج الحرف محمد بن عبد الوهاب والله جعجعه ما تحتها طحن ورب الكعبه وانما هنجم على اخوانهم اهل السنه ولا يجوز والله ينبغي عليهم ان يتعاونوا على البر والتقوى وعلى مراد الله سبحانه وتعالى أما يهنجمون سيفضحون الذي يهنجم سيفضح بإذن الله سبحانه وتعالى ومن تزيى بغير زيه فضحته شواهد الامتحاني صحيح نعمل موسمع هذا الكلام صحيح والمتشبع بما لم يعطى كلاب الثوب زور يقول عليه الصلاة والسلام والذي يتشبع بشيء ما عطاه الله سبحانه وتعالى يوم من الدهر سيفضح ونسأل الله تترى والسنة ستر فاحسن لهم والله يلبس هذا اللباس الجميل الذي يسترمي ان السنة أنفسهم لباس السنة ما أحسنه الله يقول ولباس التقوى ذلك خير فعلى الشخص أن يعتني باللباس هذا والسنة من تقوى الله سبحانه وتعالى فيعتني بهذا الجميله الجميل التي بإذن الله ما يرى ما وراءها ما يرى عيوبك أبدا إذا تسترت بدين الله سبحانه وتعالى بهذا اللبس الجميل بإذن الله لا ترى عيوبك وأنت رجل خير وصالح الله يسترك أما إذا بدأت تتلاعب وتريد غير مراد الله سبحانه وتعالى والله تفضح فعليه من يتعاون مع اخوانهم على البر والتقوى والله أمرهم بذلك وتعاونوا على البر والتقوى وأما الشيعة إخوانك وأهل السنة أعجاؤك هذا يضرك الله الشيعة تحاول أنك تحسن ألفالك يا جبال معهم هذا يجبان من سحابه أنك تحسن الباب معهم وإخوانك أهل السنة هؤلاء كذا هؤلاء فيهم الكتب ونسال الله السلام وتشوه منهجهم الجميل وتشوه طريقتهم وخيرهم وفي المقابل أعداء الدعوة وأعداء الإسلام إخوانك لا بد نحافظ على الأخوة مع هؤلاء ينبي الغنيشيع نحافظ على الأخوة قال الفوزان من إخوانه كان ما هو إخواننا غلط توبر الله من هذا الكلام في كلام الفوزان خرج بما خبرنا الشيخ أبو عمرو وانا أن أغطى عليهم مع الأخ سامة لماذا نفضه يا سامة؟ لأن تبين الله من هذا الكلام فإن عمش فإن أخواننا الرافضة والأمنين هو الشيعة يا اخوان الرافضة المقصود بهم الشيعة المقصود بهم الروافض هم الذين يحاربون على السنة ما يحاربون الشيعة على صلاح هذا وإنهم يحاربون الروافض الحوثيون هم الذين يحاربون دين الله سبحانه وتعالى هو يحاول أن يحسن وضعه جبنا مع الشيعة الروافض الخبثاء الروافض الحوثيين وفي المقابل شدة على إخوانه أهل السنة والجماعة أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافري ايش البيت تتمته في غزال، هل برزت لغزانة في وقع؟ قد كان المهم لا برزت إلى غزالة في الوغاء أي في الحروب كان الحجاج يهنجم على الناس وجاء غزالة تخطب على المنبر وحجاج دخل بيته وجاءت ويريد يخرج وغزالة خارجية شديدة زوجها شبيب وظنه شديد أيضا خارجي شديد شبيب وغزالة مثل زوجها شديدة فأخذ بعض الاماكن والحجاج ما يريد يخرج وقال الشعر أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاف تنفر من صغير صغيري هل لا برزت إلى غزالة بن وقع قد كان قلبك بين في جناحي طائري قد كان قلبك في جناحي طائري وهؤلاء أصود علينا فقط، وأما بالنسبة لهؤلاء الرهاف، تجدهم رؤوسهم تحت منكسة. هذا الله ما يجوز لو تعاونوا مع إخوانهم وأبنائهم عن السنه من كان كبير السنة عنهم؟ والله إن حصل خير كثير جدا ومستطع الرافضه أن يتجرى هذه الجره لكن خذلوا اهل السنة خذلوا أهل السنة والآن يجرون هذه الخدينة فهم حولهم يحومون الآن وقد النغنى أنه قد أرسل بعض طلاب إلى بعض الأمكنة حاول يجمعهم في صنعاء والله نسال الله اللي يبتلي بالرافضة الرافضة الزلادقاء خبتاء نسال الله ان لا يبتلي مسلم به من مجرمون الله ما يرحمون نسال الله ان ينجيه ونجي طلابه ونسلمه من بلاء الكوثيين المجرمين هؤلاء وندفع عنه يدفع عنا وعنهم الفتن لكن خليلتهم لان السنه مسطر عليهم في تاريخهم الاسود سطره التاريخ ما يرحم الله سيكتب التاريخ ماذا فعل الامام وماذا فعل محمد بن عبد الوهاب وماذا فعل اجمالا مشايخ اليمن من يسمى بعلماء اليمن ومشايخ اليمن ايما الشيخه هذا واخوانكم يغتلون وانتم تتفرجون إخوانكم ينادون بالجهاد وانتم تقولون فتن ولا يجوز الذهاب الى تلك الامكنه وعليكم بالعنايه بالدعوه والعنايه بالعلم ومن اراد يصل الى دماج يصل يقول لك يعني تلاعب الناس تلاعب الناس والعلماء في حيز وهم في حيز اجمع العلماء على انه جهاد صحيح جهاد الرافضه هؤلاء اجمع العلماء وافتى العلماء به معاونه اهل دماج وفتح الجبهات وهؤلاء يقولون لا ما فيه جبهات هؤلاء قطع طريق هؤلاء كذا هؤلاء كذا العلماء في حيزهم في حيز اخر ويتسمع الشنشنه تلك العلماء العلماء تقول احمد بن حنبل الجانب الاخر خاف لما تسمع مثل هذه الكلمه فاذا فتشت العلماء منهم العلماء ذا فاذا به فلان وفلان وفلان ونسأل الله سلامه هذا الاجمال ما ينفع اصطيعوا وقولوا العلماء فلان وفلان قال الناس يعرف من العلماء لا تهيبوا على الناس يظنون أن الحجوري وأصحابه فيما يزنعون من هذا الحجوري قد خالفوا علماء الأمة وخالفوا إجماع الأمة والنفس على صليه يقول لا تجتمع أمتي على ضلاله. ونحن خالفنا إجماع الأمة فلما يسمع الناس مساكين الله والله يتضرر كثير من عوام الناس بمثل هذه الإجمالات وهذه الألفاظ التي يطلقها مشايخ اليمن أن الحجول خالف العلماء فإذا بالعلماء هم الذين أثاروا الفتنة علينا ونحن خالفناهم لأنهم أثاروا الفتنة على دماج وأثاروا دبورا على الخير وأهل فتنك البلاد واستغل تلك الاثاره الرافضة ولا الرافضة ما كانوا سنعن حمول أهل السنة أبدا لكن أضعفون أولا هؤلاء الذين أثاروا علينا من الداخل من أثاروا فحصل شيء من الضعف وحصل شيء من هذا ثم الرافضة ادرك كأنهم آل لهذه الفتنة وكأنها كالتمهيد لفتنة الرافضة خلقا صفنا، أخرجوا عبد الرحمن من جهتنا على الشيخ بدماج في الوقت الذي نحن الشيخ يعالج الفتنة فإذا بالرافضة تلحف شيء, شيء يطلقون علينا مع ما شعروا ضعف في أهل السنة بسبب خلقلة الصف من الداخل بعد هذا تسلط الرافض بدأوا يناوشون أهل السنة فكأنه والله أمور مدبره لنا ومما يؤيد ما اشير إليه أنه تقل فتنة الرابضة يقوم فتنة النشايخ تلوم علينا فتنة عبد الرحمن والمشايخ تهدى فتنة النشايخ يقوم الرافضه يقولوا نحن لها فالمشايخ اسخته لي خلمه فإذا هدأت الرافضة قاموا نحن خرجنا من حرب يعني ما ماهلا أيامه خرجنا يمكن عدلنا وضعنا أرجننا في صنع فإذا بالمشاهير وإذا بعضهم يتشفى بنا ذنوبهم أخرجتهم هذا الدماء تقطر وبعض القتلى ربما لم يدفن بعض بعد في جبال كثاف ولا في غيرها من الأمكنة فإذا بهم يتشفون بها ما معنى هذا هذا يجوز هذا هذا يجوز هذا والله حرام هذا مما يدل وهم بعضهم مغفل ما يدرك هذا وإلا والله أن ما حصل على هذا هذا عليه تواطؤ من بعض الجهات التي تدفع ببعض الناس وهو لا يشعر وهو لا يشعر هذا الواقع يدل على هذا الأمر أن فتنة عبد الرحمن العدني مدهوع بها الله اعلم من دفع بها من أي الجهات وأنها تزامنت مع فتنة الرافضه تزامنت مع فتنة الرافضه الازمنه قريبة وكذلك أيضا الجهود متوحدة في دقدغة دماج وخلخلت دماج ويصرق ذلك الأعمى أعمى الله بصيرته كما أعمى بصره اخرجوا الحجوري اخرجوا الحجوري تعاونوا على الدولة مع الدولة فعلوا كذا لا حول ولا قوة إلا بالله الله وآخر الحجوري من على الكرسي هذا يعين من هذا الكلام هذا ينفع الدعوة هذا الكلام لو كنتم عقلاء علماء حكماء هذا ينفع دين الله سبحانه وتعالى وينفع هذه الدعوة الخيرة الطيبة الزكية النقية التي والله مستفاد منها ابناء المسلمين الخير ومستفاد منها النصر ومستفاد منها إلا العلوم النافعة التي ذهبوا ذهب بها شرقا وغربا يعلمون أبناء المسلمين لكن في أمريكا يعلم وذاك كذلك في تنزانيا يعلم نحو سبع مراحل في تنزانيا خرجت خرجتون بتجهات هذه المراحل ان بغيت تحمد الله وتشكر الله سبحانه وتعالى تنسى أن يتعلم الحالة سبع مراكز فيها لأهل السنة كذلك أثيوبيا التي انحبش قديما فيها طلاب علم أقوية وعندهم خير كثير جدا اخبرنا واحد قال والله أنه يحضر لإخواننا خطبة العيد خمسمائة ألف نصف مليون يحضر خطبة العيد لأهل السنة والجماعة لذلك غضبت مضاجع أمريكا هذه الدعوة فعملت ما عملت في الحبشة وكذلك أيضا في اليمن ما هي ما يحصل في أوروبا من الخير في أمريكا من الخير في فرنسا من كل من أين من أين يخرجونها هؤلاء الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى أكثرهم من دماج يخرجون جامعة الإسلامية الحق أن فيها خير وتخرج أيضا دعاه إلى الله موحدين داعي داعين للخير لكن الإخراج والثمر التي من دماجها اعظم وأعظم وهذا باعتراف بعضهم أن دماج أثرت وأثمرت أكثر من جامعات لأنها قائمة لله كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه أمن أم أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفاء بنيانه على شفاء جرف انهار هذا شكل الأول خير ويؤتي ثماره أكثر كما قال الله سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدة فدمى جبل الطيبة وأخرج استمارها الطيبة وآت استمارها الطيبة وفضل الله سبحانه وتعالى الحق أن شيخنا يحيى أثر في فترة زمنية يسيرة وهم لهم عداد السنوات أكثر من عشرين سنة بعضهم مثل ممسوخ البرعي كم له من سنوات يأتي لنا بطالب واحد قوي يستقي الله في نفسه يأتي بطالب محقق مثل ما هو عند شيخنا يحيي حفيظه الله الله الله وفعنه الله ياتي بطالب واحد اقرا في فترة زمنية يسيرا الشيخ حفيظه الله تعالى فكم من طالب اكثر الطلاب الذين اذا ما يعرفون الشيخ مغبن الله والله ما يعرفون الشيخ مغبن نحن من نجاوز 100 يمكن من من يعرف الشيخ مغبن رحمه الله اكثرهم من طلاب الشيخ يحيى حمده الله تعالى وهذا خير لشيخنا ووالدنا مقبل من هذه الواجع فالدنا على فضل دعوته الإسلام انتشر في عهد عمر وفي عهد أبي بكر أكثر أم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في عهد أبي بكر وعمر ومن بعد وهذا استمداد من هذا الخير الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأسسه وهذه على صدق الدعوة على صدق الدعوة وهكذا الشيخ نموذج حمد الله أسس خيرا كثيرا فبعد موته حصل خير كثير وأكثر وأكثر هذه على صدق ذلك المؤسس رحمه الله تعال شيخ الإسلام دعوته بعد موته انتشرته له في حياته بعد موته هو بالسجن أخرج من السجن والناس نسمعنا ذلك أقبلت على كتبه أقبلت على علمه أقبلت على طلابه أقبلت على خيره وصار شيخ الإسلام علما رحمه الله تعالى فالصدق هو الذي يجني الشخص ثماره الطيبه وهو الذي يؤتي ثماره الصدق فينبغي على الدعاء الى الله سبحانه وتعالى ان يعتنوا بها للجانب العظيم فشيخنا نحسبه من أهل الخير ومن اهل الصدق فدعوه تدل على صدقه سواء شيخنا مقبل رحمه الله ام خليفته شيخنا يحيى حمده الله تعالى دعوتهم وثمرتهم تدن على خير فلذلك فلذلك من الحسن وحاربه من حرب من حارب ونسأل الله السلامة فهذا الإمام يا أخوان لا يبانى بي والله والله أنه خذل والآن هم اجتماعات وهذا أيضا كذلك والدهم معه دورة ترك مسجده ترك مسجده وقد قلنا لكم قبل أن المسجد يغلق يغلق من يفتح الوقت في الصنوات والآن معه دورة في صنعاء في مسجد الخير أعلن عنه معه دوره في مثل طيب يلسل طلاب وثناك ايش العقد تنقل لأن الحجوري في صنعه ليش يعني غاضك الحجوري في صنعه الناس مقبل عليه فأتوا لهم بعلامه اليمن حتى ليش الناس عند الحجوري علامة اليمن كله في صنعاء خذوا العلم خذوا الخير تركوا هذا هنا الان العلم قد جاء إليكم عبد الرزاق بن همام الصنعاني قد حل ارضكم سالله سال السلام راقد الشيء لا يعطيه اي والله ذهب هناك ليبيا وذهب مصر درست كتب يعني درست صار كلها بالعلم وكلها محاضرات تارا الأمان يصل محاضر تارا الإيمان تارا فنان تارا فنان كلها على هذه ولا ثمرة ولا شيء ولو ذهب طالب علم صغير والله شهر واحد يطير ويستفيد منه من جلس عندهم في هذه الفترة الزمنية يصير تعرف الأصول تعرف النحو تعرف ذلك في العقيدة تعرف هذا يخرج بخير كثير كلام وقت كلهم عمر من العلم فيستفيدون منه في فتره زمنيه يسيره فيهم بركه الدماج والله فيهم بركه لا بد ان يعترف بهذا الواقع خير شاهد أن طلاب دماج جعل الله فيهم بركه سبحانه وتعالى اي والله الله اعلم حيث يجعل رسالته تركوا الحسد وتركوا هذا التطاول وتركوا البغي على اخوانكم اهل السنه وتعاونوا على البر والتقوى كما أراد الله سبحانه وتعالى أما هذا الحال حال ما يرضي رب العالمين تفرغت الدعوه حصل ما حصل من البلاء الذي تلاحظونه لكن بإذن الله يحصل شيء من الضعف فترة زمنية ثم تقوى الدعوة تكون أقوى وهذا والله من أعجب ما يقوم في اليمن الفتن على الدعوة كثيرة والدعوة تقوى لاحظون هذا والدعوة الفتن عليها كثيرة وهي تقوى ويخضر رجالها ويغثر أهلوها كان قبل فترة ناتي هنا ما في حد من هذا الجمع الذي هو عندما كان قليل جدا ناتي زور طالما فتراء الزمنية بين أربعة شهر وخمسة شهر ما في هذا الخير الآن موجود والآن خير كثير عدن بالمثل كذلك صنعه وغيرها من المحافظات وديدة أمة تجتمع للمحاضرات والله أمة للاجتماعات وللمحاضرات هذه ذنة على تقدم الدعوة وعلى إقبال الناس على هذا الخير ونسال الله أن يصلح الأحوال ونسال الله أن يهدي هؤلاء كنا نحب نتكلم على هذا الأمر أمر ندرسين لقوة بالنسبة للاخوان الذين تعرفون نحن في عقل الآن ونحتاج إلى اخواننا يتعاونون معنا في الدروس الصباحية والمسائية أيضاً وفي العصر نحتاج إلى طلاف الجهود نحتاج إلى تعاون هذا الشيء ما يعني يثمر وما يحصل في الخير إلا بالتعاون وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يحث كثيرا على هذا الجانب ويغضب كثيرا ممن لم يتعاون مع اخوانه بالدروس من لم يتعاون مع إخوانه بالدروس فنحن نطلب من جميع اخواننا الذين عندهم القدرة على ان يتعاونوا بتدريس اخوانهم الذين ياتون من الخارج نطلب منهم التعاون في هذا الجانب ان شاء الله بل هو الذي يقوم على تنظيم أو على ترتيب الدروس وعلى القيام على اخوانه فهو الذي ان شاء الله يقوم على هذا الخير هنا وهو من قبل ومن بعد قائم على هذا الخير سأكون في البلاد هو اخونا ابو عمر وغيره من اخواننا الافاضل هنا سأكون هنا ولا هنا نحن لاكن ندرس ونذهب ثم يعرفون وضع اخوانهم واحوال اخوانهم من قبل ومن بعد هذا هو الحال الذي نحن عليه فان شاء الله الاخ معاده هو الذي يرتب هذه الدروس ان شاء الله يقوم عليها ويرتب اخوانه وما يحتاج اليه فاليقوى للجنساء قرأهم إن شاء الله غدا نستعى التاسعة يحضرون هنا المسجد المسجد الأنور من أجل الدروس أبو الأخى عبد الله القسالي قنيس عبد المطيف عادل بعيسى محمد سعيد بن عمر سالم حبيشان هاني أحمد بعباد عادل بن سالم محمد بن علوي بهارون عمر حمدون صبري بن صالح علي يماني وسام عيدين وعبد الله بن عباد محمد بن مبارك وسالم بن عوض هؤلاء الإخوان إن شاء الله الساعة التاسعة غدا من كان عندهم فراق يأتي يحضر هنا ويأتي نرتب الأخوة ومعاد معهم الدروس فما يحتاج الإخوة من دروس إخوان يأتون من مناطق ما تعلمون نحتاج نتعاون معهم وأما بالنسبة لإخوان المدرسون الذين هم هناك فالأخ سالم حاجه الذي سيجتمع معهم إن شاء الله و يقوم عليهم هنا و يرتب في التبوى بالنسبه لاهل البلاد و دروس اهل البلاد التي ستكون في يكون الاقتصاد الحاج الذي يقوم عليهم ويرتب دروسهم و هو التعاون اننا نتعاون جميعا على هذا الخير حتى يجعل الله لنا في هذا الخير خيرا باذن الله سبحانه وتعالى تعالى الدروس قلت و ايضا احتاج الى من واحد هذا سيقوم به و معانا ان شاء الله انهم يحفظون اخوانهم او يسمعون لاخوانهم هذا اهم ما يكون مساله التسميع لأن الاخوه عندهم فراغ كثير من القران وهذا الذي ننصحهم